وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه ازدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدع الداعي 111. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراج منتشر 112. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 ورسلنا عليهم صَيْحَةً وَاحِدَةً فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا الْقُرْآنَ للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوطن بالنذر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 وضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا الْقُرْآنَ للذكر فهل من مدكر